صلاة الفتح الأزلي للشيخ الأكمع الديني الرابي قدس صره فنفع لأبيه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أرشستوا تجلياتك وكنه هميته تنزلاتك النور الأزهري والسر الأبهري والفرد الجامع والمتر الوعاسع صلاة أشاهد بها عجائب الملكوتِ، واستجلي وأستجلي بها أرائس الجبروت واستمضر بها ويوت الرحموت وارطال بها العلاقة ناسوت البهموت يا لهوتا كل ناسوت يا الله يا الله يا الله وبفير فتك السبوح المسعي وبوتر كشفك القدوس الجمعي Azhir alayya mezahirin celaleti al-uzma Varakini bihali meqam şuurdukal esma Ya Allah yuhin vahin Ya Allah yohim, yuhin vahin Vahin hu ya hu hu ya hu Ya man hu ve ente ente hu Yuhin هو يا يوه يا يوه يا يا جليل يا هو يا من لا هو إلا أنت هو يا هو هو يا هو عقل حقائق هويتك هويته وعقلتني من قيودي إني من, من قيودي إني يأتي ليكون بك لك وأدبل بك عليك من عيذ عقيد الأحادية يا أحد يا أحد يا أحد أنت هو الأحد من فرد من أحاديتي بل أحد يا أحد سلطان وحديتك محكم أمرك كل أحد هو الأحد المطلق والأحد الفرد المحقق يا أحد لا انقصام لعديتك ولا شفعة ولا مقابمة لوحدانيتك ولا جمع أحد يا ولا جمع يا أحد أظحى تفنى كل أحد بقاية حيتك وجمعت تفرقات الآهادي استلاي واعديتك يا أحد أطلعني أسرار الحديث في آفاق الوعديتي بواصدة أحمد أحمد الهايقات والقيام. على أقدام الثبات في مروج سعات الطاقات وزياتي ووجدك طالما فهدا فأشهدك متجردا من أطوار البشرية متجليا بخلع أنوار الأخلاق الأحمدية مبتهجا شمس القربات المحمدية وأراك بك من حيث تداعي التقديس بالتحقيق أفتمارونه على ما يرى وأثبت بك معك تمزكا بأرى وليربط على قلوبكم يثبت به الأقدام وأقوم بأكمليتك على أحكام عبوبيتك وبأفضليتك على حقوق أبوديتك مشمولاً بشمول خطابي والمكالمة متبرق من مصبوحات القرب بخمار منادمة فأمضق بك لك في جاني شوحي سري مخا. مرتي وخامرتي محدثا بما وعما زبيت بي وباقي وفاقي فتعال الله الملك العقل ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك واهي وقل رب زدني علما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم